قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ جَهَلًا قُلِ اللَّه سيد بيني وفيركم وأوحي إليها هذا مَنْ كُنْتَ لَتَشَادُنَ أَنَّمَا مَعَائِدَنَ أُخُو لا الشعب ورج <ققرأ> الذين اتبعنا غم و كتابا هدي